الكريم هذا هو الشريف السادس والأخير من المجموعة الأولى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا سق الله حق تقاته ولا جمّس من إلا وأنتم مسلمون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 يخلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوجا عظيما أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله تعالى وأختم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بجعة وكل بجعة ضلالة وكل ضاللك في النار قال الله عز وجل ان فرعون على في الارض وقلنا ان هذا العلم هو الكتاب فهو علوم كتاب ونزول وانحدار ونصاق ذلك في كتاب الله عز وجل قال ثم اجبر واستكبر فالمستكبر مجبر دائما لا يتقدم ولا يرتقي اجبر عن الحق واستكبر ان يدعي للايمان بالقران إن الكدر نقض لعقد العبوديه اعظم جريمه يلقى الله بها عبد هو الكدر كما قلت نقض لميثاق العبوديه نقض للتوحيد الذي لا يقبل الله عمل عامل إلا به إن الله لا يحاب أحدا من عباده في التوحيد ولا يقبل العمل إلا به وافتنع الى هذه الآيات وعد معي عدد الأنبياء فيها وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم نرفع درجات من لسان ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويونس ويوسف وهارون وسليمان وكذلك نجه المحفرين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ثمانية عشر نبيا ومن آبائهم دخلنا في الملايين وفي الحلوط المؤلفة ومن آبائهم وجرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا كل هذا العدد ثمانيه عشر نبيا والوف او ملايين من أسباعهم ومن من امنوا بهم كل هؤلاء لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك وهذه اجمال لما فصل في آيات الانعام ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم هؤلاء هم الذين كانوا قبل النبي عليه الصلاه والسلام ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اترك لا يحتطن عملك الكذب نقض لهذا الميثاق ولذلك جعل الله عز وجل الكبر قرين الكفر وإذ كنا للملائكة افجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين الكبر قرين الكفر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من الحديث ابن المسعود لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة إن العبد قد يلقى الله عز وجل وقد ملأ الأرض خطايا ما ترك ذنبا إلا ارتكبه وأفرق فيه ومع ذلك فالله عز وجل يتجاوز له عن كل ذلك ولا يتجاوز عن مثقال ذره لانها من كبر ان العبد لا يدخل الجنه لو كان في قلبه مثقال ذره من كبر قال ابن حبان رحمه الله في تاويل هذا الحديث مثقال ذره من كبر يعني من كبر لأن الكاثر لا يدخل الجنة أصلاً لا عالية ولا سافلة مثقال ذرة من كبر هذا يسير جداً مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة أبداً متجبر المتجبر لا يتواضع لله متعلم على الله عز وجل وأن لا تعلو على الله من هذا هو الكبر ولذلك جعل الله عز وجل السجود علامه الذل ونقض الكبر يسجد يعني ليس متكدرا لان السجود الذل ان تضع اعلى واشرف ما فيك في موضع نعمك ونعان الناس هذا هو الذل ولذلك من اتى به فله الزلفى فاسجد واقترب ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسجد نقيب الكبر نقيب الكبر هو الزلف وقصد الجناح ولذلك لما وصف الله عز وجل نفسه بالمتكبر ولا يقبل من احد خطه ان يناجعه في ردائه ولا اذاره لانه هو المتكبر على الحقيق تبارك وتعالى فقال عز وجل ولم يكن له ولي من الظلم لم يكن له ولي بسبب الظلم هو المتكبر لا يحتاج الى احد والذي يحتاج الى الولي لا بد ان يقفض الجناح وقفض الجناح ذل كما قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمه هذا فيما بيننا ذل ان تذل لابيك وامك هذا من الرحمه لكن الله عز وجل لم يكن له ولي لانه ليس ذليلا إذ هو المتكبر بحقٍ على عباده إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وانتبحونه وله يسجدون ولله يفجد ما في السماوات وما في الأرض من بكر والملائكة وهم لا يستكبرون السجود نقض للذل نقض للكبه ولله يسجد من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لذلك طولد ابليس لانه اول متكبر على وجه الارض هو الذي تمن للصوابي في الكذب والعلوم في الارض بغير الحق لذلك امر المسلمون بالسجود إعلانا منهم لنقض هذا العهد الذي أراد إجليس أن يدسه سجود على نزل ولذلك هذا اميه بن خلق أن يسجد فقتل صاغرا في يوم بدر روى البخاري من حديث بن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة نزل فيها سجدة سورة النزل فلما نزل هذه الصوره قراها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا فلما وصل الى اخرها اسجدوا لله واعبدوا سجدوا جميعا الا اميه بن خلف ابا فاخذ كسا من تراب ووضعه على جبهته يا انس لا يريد ان يسجد سجد على الجبين وهو متكبر لذلك كان الكبر نقضا لعهد العبوديه ولميثاق التوحيد الذي اخذه الله عز وجل على الناس في الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم إمام عادل إمام عادل حاكم عادل وضع هذا الرجل على رأس السبعة لأن معه العز والسلطان والشوكه، عنده آلات الكبر كلها ومع ذلك قام على نفسه ولم يستخدمها. ومع ذلك ذل للقريب والبعيد للرفيع والوضيع. فحق له ان يكون على وقت هؤلاء السبعة. اذا قيل له استق الله وقف، وتسمر في مكانه وتجمل. مش كل الله فتعطده العزة روى الامام الترمذي وابن ماجه واحمد ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ارسل الى ابي سلام الحبشي واسمه مكنون ارسل يستدعيه على البريد على وجه السرعه فلما جاء ابو سلام قال يا امير المؤمنين لقد شق علي مركب هذا جعب. قال يا أبا سلام والله ما أردت أن اشق عليه لولا أنني سمعت أنك سمعت حديثا من ثوبان رضي الله عنه في الحوض فأردت أن أشافهك به فقال ابو سلام حدثني ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حوضي من عدن الى عمان البلقاء عمان البلقاء في الاردن من اليمن للاردن ماؤه ابيض من اللبن واحلى من العسل اكاوجه جمع كوب بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا أول الناس ورودا علي فقراء المهاجرين الجنسة سيابهم الشعفة رؤوسهم الذين لا ينفحون المتنعنات ولا تفتح لهم الكدس فحينئذ بكى عمر بن عبد العزيز حتى خضل لحيته بدموع وقال قد نجحت المتنعمات وفتحت لي السدس نجح فاطمه بنت عبد الملك ابوها امير المؤمنين لاخواتها جميعا كانوا خلفاء وزوجها خليفة ما تجمع لمرأة من العز ما تجمع لفاطمه بنت عبد الملك قال إني قد نجحت المتنعماد وفتح لي السدد للخليفة وأولاد عمومته الخلفاء ثم قال لا زرم لا اغسل رأتي ابدا حتى يشعر ولا اغسل ثوب الذي يلي بدني حتى يتكف هذا ظلم إذا قيل لمثل هذا الرجل النبيل اتق الله تثمر في مكانه معه آلة الكذب ومعه الشوك ومع ذلك لا يستطيع ان يستخدمها هذا الرجل على راس السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله وكلما كان للشيء مضطضى اي للمعصية مقتضى فتعثف العبد عنها كان اجدر ان يكون اقرب من الله عز وجل ان ترعون على في الارض قال تعالى واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق هذا هو العلوم الذي عناه الله عز وجل في ذكر اول جرائم ترعون وإنما ذكر العلو ثم سلّى ببعض الزرائم الجزئية لأن هذه الزرائم صرع على العلو صرع على هذا العلو لا أنسى ابدا صورة رأيتها لشاه إيران يوم خرج دليلا مطلوبا في المطار وبعض خدمه يقبل خدمه بعد قدمه يقبل قدمه لا يمكن ان يكون هذا الرجل قبل قدمه كسره او لاول مرة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثر المتكبرون كانثال الذر الذر اذا رايت بظيفه او شعاع تمن يمر اليك من النافذه فتنظر فترى ذرات تطير في الهواء هذا المتكبر المتنفخ يوم يقصر يبعث مثل الزور هذا هو حجمه الحقيقي هذا هو حجمه الحقيقي لا يساوي هباء لانه كافر بالله لكنه عاش حياته متنفخا ورضي أن يقبل قدمه وقبل الرجل المغبون قدمه ايضا وهكذا ما أمر الله عز وجل به المنفان فإن الله تبارك وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فالمساجد على أحد التفسيرين في معنى الآية جمع مسجد هذه الآية وأن المساجد لله إلا أن تكون جمع مسجد أو جمع مسجد إذا كانت المساجد جمع مسجد بكثل الجيل فهذا يدل على موضع العبادة فهذه المساجد التي بنيت لعبادة الله لا تدعو مع الله حدا فيها لا بدين ولا بشراء ولا بتعظيم ولا بمحددات وإذا كانت جمع مسجد وجمع مسجد أيضا مساجد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال امرت أن أسجد على سبعة آراب أي على سبعة أعضاء اليدان قدمان الركبتان الجره الأي فمعنى الآية على هذا وأن أعضاء السبعة لله سيتسجد بها لغير الله لا تسجد بها لعظيم فيبعث هؤلاء كأنثال الذر مقدمهم إبليه المتكبر الاول الذي ابى ان يسجد وقارن مقارنه تدل على جهله انا خير منك خلقتني من نال وخلقته من طين وهذا جاهل لذلك العلماء يجعلون الذين يعكسون الحياه متكبرين بابليه كأهل الجاهلين قالوا إنما البيع مثل الربع فقال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربع بعض الناس حتى الآن يقول بقول الجاهلين وقد قرات هذا في مقالات قال قائله ما بين أن تقرض رجلا مئة جنيه بمئة 10 وبين ان تشتري له مثلا الهه ب100 جنيه تبيعوها ب110 منظر انه المستحيل هكذا يقول هكذا يقول لا فلانك اخذت ال10 على اي حاجه فلماذا نلف وندور ليس هناك فرقٌ عنده فقال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم ربك لا يرون فرقاً هؤلاء إمامهم ابليس أول من أخطأ في الكياس أنا خير من نجد فلا خلق من فيه بالله عليكم هناك رجل عاقل يسوي بين النار والصف الطين مصدر النماء والبركه والخير من الارض تخرج الخيرات والنار مصدر الجمال والخسارات اين السبب الذي بينهما ومن اعجب العجب ان قال بعض من ينسب الى المسلمين ان إبليس وحد الله بذلك تفوق شرد أيضا من غلات المرجع ينسب إلى المسلمين أن في كتاب سماه سج الأسواء المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. فوضعت العور في, في المقطوع لهم بالجنة. مقطوع يعني ليس عنده أي انتفاع أبدا. المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. ووضعت العور المقطوع لهم بالجنة. لذا قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به لمن قال فهذا الرجل الاخر يقول ان ابليس يوم اعترض ان يسجد لادم اتى بعين التوحيد اين التوحيد في الابليس يقول ابا ان يسجد لغير الله هذا ان يسجد لغير الله أبى أن يسجد, لغير الله. أبى أن يسجد لآدم. لأن السجود لغير الله شر، فكفر الملائكة كلهم لأن الله عز وجل قال فسجد الملائكة كلهم اجمعوه إذا كلهم كفر لأنهم سجدوا لآجر وأسرقوا مع الله عز وجل أرأيتم إبليس لانه لأنه ان يسجد لغير الله والسجود لغير الله شيره كالذي اراد ان يبني قصرا فهدم مصرا اراد ان يسر من جزئيه فوقع في جزئيه او جزئيات اعظم منها فالحاصل ان الذي اردى ابليس وجعله ايمان اهل النار هو الكد والذي اردى فرعون ايضا وهامان وقارون هو الكد فهي اعظم جريمه واوسع باب للدخول الى الكفر اعاذنا الله عز وجل من الكفر واياكم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولو. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والسماء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الكبر ايها الاخوه الكرام اول حجر عشرة في سبيل الايمان لماذا كفر ابو جهل وكفر ابو لهب لماذا كفر صناديد قريش الاوائل وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يعني له وجاهه له وكان في العرب كلما زاد المرء ضفعا وكبرا وعلوا احترمه القبائل الاخرى لذلك كانوا يتبارون في ذلك حتى قال بعض الشعراء بل لو كنت ممازن لم تتبع ابني بن النقيقة من ذهل بن شيبانه اذا لقام بنصري معشر غسل عند الحقيقة ان جنوسه لانه قوم اذا الشر ادى ناجبيه لهم طاروا اليه زرافات ووحدانا لا يسالون اخاهم حين يندبهم للاعبات على ما قال برهانه لكن قومي وانسان ذوي عدد ليسوا من السر في شيء وان هانت يجدون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اداءه اهل السوء احسانا كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسان رجل جمع من زهر بن شيلان اخذوا اليه فيقول اه لو كان لو كنت من قبيله ناجل ما استباعها بني اللقيطه ادري لانني لو كنت من ناجل لقام لنصري معهر خسن عند الحفيظه حفيظه من اثار حفيظة يعني عند الغضب ان ذو نوسة لا نهت اللوسة الوضع يعني قال إذا ضعف ذو الضعف فإن إقوى سماد لا يضعفون قوم إذا شروا أبدأ ناجبيه لهم شر ضحق لهم كده وناداهم طاروا طاروا إليه زرافات يعني جماعات ووحدان ومن ثمان الجاهليه الجهلاء لا يسألون أخاهم حين ينزبهم للنائبات على ما قال برهاد يعني واحد مثلا جاء وقال كلمه لا يسالونه ولا يتحققونه يا جماعه ربنا يكون كاذب ربنا يكون مختري لماذا تريقون الدماء لا يكفي فقط ان يقول فلان ضربني للوذيه القبائل كلها هذا من سمائل الجاهليه ثم وصف قومه انهم ديانات لا يعرفون الشر كان ربنا سبحانه وتعالى خلقهم وحدهم من اهل الاحسان لا يعجبه هذه الصفات فليست موجوده في الجاهليه كلما كان الرجل اكثر بطخا وكبرا كان اعز جانبه فالذي قد صناديد قريش عن الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام هو الكبر لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يقسمون بالعظمه الكبر الانف فقال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك لا تستطل على أحد فإنك لا تدري أين الفضل إن الله نكر الفضل في الناس إن الله نكر الفضل في الناس قال صلى الله عليه وسلم رب أشعة أخضر جيء طميرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره لا أشعث أخبر إذا رأيته إجريته وتقف من عينك لو أقسم على الله لا أبره ولما جاء النضر بن أنت وقد ارتكبت اخته الربيع جريمة بأن أخطت ثنيه امراه من قبيلة الأخرى فأرادت القبيله ان تكسر فنيه الربيه فابى النضر بن انس الصحابي الجليل الذي استشهد في اخذ اول من لما قال واهل لا لالاكم رائحه الجنه دون اخذ وقاتل حتى قتل فعرض النضر بن انس الدين عليهم فابوا فاشتجروا الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نظر كتاب الله ارتصار اي حكم الله كبارة تعالى ارتصار يعني تكتر ثنية الربيع ثنية الياء فقدر اثناء فقال النظر تكتر ثنية الربيع لا والله لا والذي بعثك بالحق لا يكون قال يا نبض كتاب الله القصاص يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكثر سنيه الربيع ابدا والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكثر فقبل القوم الجيع فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو اقسم على الله لابره منهم النبض اقسم على الله والله لا يحفور والله لا تكثر ثنيه غذرية فعلمنا بذلك أن النظر لم يكن معترضا إنما أجر الله عز وجل الحنف على لسانه ليرفع رتبته بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي كشفه لنا إن من عباد الله من لو أختم على الله لا بره إن الذي خج كفار قريش عن الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كان الكدر ولذلك كان اتباع الانبياء على النقيض من ذلك ووسموا بوسم الضعف والاستضعاف ومستقصاتها كما قال هرقل لما سال ابا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبعه اهل الشرف ام اهل الضعف قال اهل الضعف اتبعه ضعفاء الناس ام اشرافهم يمى الكبراء قال بل ضعفاؤهم فقال له هرقل كذلك اتباع الرسل هم الضعفاء والضعف مستلزم للجنه لذلك إذا كنت لرجل تحلل الايمان في ضاق قلبه اتكي الله وقف مكانه وطلب منك اقترش وطلب منك العقل بل قد يتلل مظلم يقول لك هذا عرضي يقول لك هذا ظهري اجلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قطب الناس وقال من ظلمناه فليقصص فقال رجل انك جلسل فكتف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره وأمره أن يزلدك فلما كتف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره لم يحل ذلك الصحابي أن يمس جلده جلده ما كان له من مظلمة إلا هذا هو الذي أراده فالنبي صلى الله عليه وسلم يقاض من نفسه يستقاض منه لأنه متواضع لله عز وجل متحقق بهذه الصفة الشريفة الجليلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اختطن هو أبو بكر في حقومة وكان أبو بكر رضي الله عنه فيه حجة فكانما قال أو استقبل عمر بكلام قوي لكن هي حده يسرع منها الخيئه والرجوع فندم وقال لعمر اغفر لي فقال عمر لا اغفر لك كلاهما غضب، ثم ان عمر لما رجع الى بيته وذهب عنه الغضب ندم انه لم يصفح عن ابي بكر فذهب الى دار ابي بكر يلتمسه فلم يجده أما ابو بكر فانه خرج من مجلسه يبحث عن النبي عليه الصلاه والسلام مرتاح عمر له عنده مظلمه قال له اغتر ثابة فهو خائف من هذه المظلمه فالتمس النبي عليه الصلاه والسلام فوجده فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قادما من بعيد وقد رفع فرس ثوبه قال اما صاحبكم فقد غامر فجاء ابو بكر فقال يا رسول الله حدث بيني وبين عمر شيء فقلت اغسلني فابك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الله لك يا ابا بكر ثلاث مرات فلما بحث عمر عن ابي بكر فلم يجده بحث عنه فلن يجده في بيته فضفر به في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فمعر وجهه وتغير وقال لعمر جئتكم فقلتم كذب كذب وقال ابو بكر فضف وحرمتموني وواتا بناله وزواد ابنته فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ قال فما اوذي بعدها ابدا ابدا وظل ابو بكر مقدم الصحابه وسيدهم الى الناس كان صاحب وجلالة وجلاله ووقار تواضع لفظ العباده الكذب الكدر او تعذاب الى الفرد فلا جرم ابتدا الله عز وجل ذكر جرائم بهذه العظيمة الكبيرة الساكرة للصف إن تبعون على في الأرض نعوذ بالله وإياكم من العلو في الأرض بغير الحق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصلافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانظرنا على القوم الكافرين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 أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.